الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد معاشر المؤمنين فانني اعلم جيدا ان من العيوب الشنيعه ومن الذنوب الفظيعه ان يكون حال المسلمين في واد وخطبهم ومواعظهم ومواضيعهم في واد اخر واتصل بذلك ما لا يتجاهله الا بليد هالك ما يمر به على اخواننا المسلمين من عظيم المصاب والخطب وكبير الهم والغم والكرب في وقت كبلت الامه نفسها بذنوبها واضاعت ما فيه صلاح قلوبها فحال بينها وبين ربها أعظم حجاب فصلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب مصداقا لقول الله العلي القدير وما أصابكم من مصيبة فدما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ألا يا صحاب إني بالجراح معذب في كل ارض جرحنا يتمدد في كل ارض تستباح دماؤنا وفي كل ارض يستباح المسجد هل هذه كشمير قد ضاع نحيبها بين الله والكلاب بها استأسد هل هذه الشيشان ظلام موحش وصمت يقطعه أنين أسود وهل هذه القدس الجريحة تشتكي مما سطره الذين تهودوا وهل هذه أفغان تلعق جرحها وتبيت تبكي لعلها صديقا تجده واليوم في العراق معره والمسلم هناك يبكي ويستنجد سئمت تحاليل الجبان ومن يعيش بلا حب الجهاد الى الارض يخلد بذلكم لا كلام لنا فقد سئم الكلام ولا نواح لنا فقد سئم النواح والصياح ولكن حسبنا وعزاؤنا أن نذكر أنفسنا واياكم بما حثه بما حث الله تعالى عليه وهو مولانا ومولاكم بتكرر الدعاء والتضرع لرب الأرض والسماء فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ان ادخل الناس من دخل بالسلام واعجز الناس من عجز عن الدعاء اعجز الناس من عجز عن الدعاء بذلك فاننا نشهد الله مولانا وربنا ان العذر قد حدثنا اللهم إن نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس يا ارحم الراحمين الى من تكلنا الى بعيد يتجهمنا ام الى قريب ملكته امرنا ان لم يكن بنا ان لم يكن بك علينا سخطا فلا نبال غير ان عافيتك اوسع لنا نعوذ بوجهك الذي اشرقت له الظلمات وأضاءت بها الأرض والسماوات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك فلك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك معاشر الإخوة الكرام كما ذكرت أنما سئلنا الكلام وإن كان هناك كلام فلا ريب انه بلا خضام ولا زمام ولكل مقام كلام فليس المقام مقام الحديث عن ما جرى للمسلمين شأننا شأن الحمق والمهرجين الذين لا يحصلون الا التحاليل والانين والشكوى والبكاء والعويل انما موقف المسلم الحق ليس الذي يأتي الى الامه ويقول لها انك الامه المنصورة انك الامه المفضلة بل المسلم الحق الذي يأتي ويبين تقصير هذه الامه في جانب ربها حتى سلط عليها من لم يسمي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة فنواصل مع في لقائنا الأخير من الحديث عن دلائل النبوة للنبي البشير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واعلموا جيدا أن هذا الوقت مناسب ومماثل لا يجري الآن وقت مناسب ومماثل للحديث عن هذه الدلائل فإن في أيام المحن تضل أقدام وفي ايام الفتن تزل افهام والعاصم من ذلك كله هو الله والمعتصم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترون يوم الحديبيه الى الصديق كيف ثبته الله على استقامه الطريق يوم قال له الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اليس هذا نبي الله أليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بلى أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فقال أبو بكر بلى فقال ففيما نعطي الدنيا في ديننا إذن ففيما أو لما نعطي الدنيا في ديننا إذن فقال له أبو بكر الصديق أيها الرجل اعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى اليقين بنبوة الصادق الأمين كيف يقيم الإنسان على الطريق اعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عصي ربه وإن الله سينصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق كذلك فتيقنوا بأن وعب الله حق وأن قوله صدق يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الله يتبك أقدامكم وكان من الاسباب الداعيه الى الحديث عن دلائل النبوه اعظم شيء هو تحصيل اليقين الذي به اناق الله الإمالة في الدين فقال وقوله الميمون وجعلنا منه ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون اعظم ثمره هي اليقين والثمره الثانيه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والسير على منهاجه وطريقته صلى الله تعالى عليه وسلم الذي قال وجعل الذله والصغار على من خالف امري فهذه الأمة تعصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا نهار لا تقيم لسنته وزنا ولا ترفع لها رأسا حتى إذا بتلاهم الله عز وجل بما كسبت ايديهم قالوا متى نصر الله متى نصر الله ألا تعلم أن نصر الله تعالى في اليقين فيه والتمسك بما أنزله الله تبارك وتعالى ولا خروج لهذه الأمة من مثل هذه المعاجب إلا بالعودة إلا بالعودة الصادقة إلى ربها وأعود فأقول إن دلائل النبوة كما بيناه في المجلس الأخير كثيرة وليست مقصورة فقط عن المعجزات بل هي أنواع كثيرة وفرة غزيرة منها الاشارات منها الارهاصات منها المعجزات وما أعظمها وما أكثر أنواعها ومنها صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ونعوته الخلقيه مما يدل ذلك كله على انه خاتم الانبياء وسيد البشر صلى الله عليه وسلم ما اتصلت عين بنظر وسمعت اذن بخبر فنبدأ ان شاء الله تعالى في الحديث عن نائل النبوة وهذا هو سبيل النصر لا سبيل اخر الا من هذا السبيل وهو الاعتقاد الصحيح في الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اول امر نبدأ به ان شاء الله تعالى وهو الحديث عن الارهاصات ما هي الارهاصات الارهاصات هي تلكم الحوادث والامور التي تحدث قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اشياء مقدمات تدل وتشير من قريب او من بعيد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى الارهاصات وأول شيء نذكره أو من الأمور التي نريد أن نذكرها لأنها كثيرة جدا هو حفر بئر زمزم حفر بئر زمزم وقد تعجبون اذ نعده من الإرهاصات التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم تعلمون أن زمزما كانت عينا أو نبعا لم يكن بئرا كما هو عليه اليوم وكانت العرب تعظمه وتفخمه لأنه من شعائر دين إبراهيم عليه السلام فأراب الله تبارك وتعالى أن يجعل حفر هذا البئر الذي هو من مله إبراهيم عليه السلام أراب أن يجعله في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني هاشم على يد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حفر بئر زمزم روى الإمام ابن ويشان في السيرة النبوية والبيهقي في دلائل النبوة عن علي بن أبي طالب الطالب. قال قال عبد المطلب وهو يحدثنا عن جده بينما كنت نائما عند الحجر بذ أثانيات فقال له احفر زمزم فقال له وما زمزم فقال لا تنزف ولا تذن تسقي الحجيج الأعظم فلما قص له من شأنها وبين له موضعها وعلم أنه صادق في قوله غدا بمعوله المعول هو الذي تحفر به الأرض غدا بمعوله وبعاه ابنه الحارث ولم يكن له يومئذ ولد سواه فبدأ يحفر وقريش ترقبه وترصده حتى اذا بلغ طي البئر اي وجد منبع عند عندئذ كبر، فعرفت قريش انه قد ادرك غايته انه قد وصل الى مبتغاه فاقبلوا عليه وقالوا يا عبد المطلب يا عبد المطلب ان هذه البئر بئر ابينا اسماعيل ان هذا الماء ماء ابينا اسماعيل ولنا فيه حق فشاركنا فيه فدعنا نشاركك فيه فقال والله ما يكون ذلك لقد خصصت به دونكم واعطيته من بينكم فقالوا يا عبد المطلب انصفنا وما نحن بتاركيك حتى نخاصمك فيه أي سنتحاكم فقال اني اتحاكم الى من شئتم فقالوا نتحاكم الى كاهنة سعد بني سعد بني سعد معروفة هذه القبيلة فقالوا نتحاكم الى تلك الكاهنه وكانت على اشراف الشام انطلق وانطلق عبد المطلب ببنيه من ابيه او باخوته من ابيه الى الشام وفي كل قبيلة او من كل قبيلة من قريش انطلق نفر معه كلهم يريد ان يتحاكم الى من سيكون له ماء زمزم سقاية الحجيج التي كان يتنافسون عليها فانطلقوا وكانت الصحراء يومائي بالنفاوز جرداء قاحلة فلما بلغوا نصف الطريق نافد الماء لم يبقى لديهم شيء من الماء فقال عبد المطلب لقريش وأصحابه ماذا أنتم فاعلون أو ما أنتم فاعلون قالوا ما نرى إلا رأيك فقال قلنا إن بقينا فإننا سنوق بأنفسنا إلى الموت فلا بد ان نبتغي الماء لعل الله عز وجل يرزقنا من الماء في بعض البلاد ارتحلوا فرحلوا فبمجرد ان ركب بمجرد ان ركب عبد المطلب الناقة وانبعثت به ضرب حافر الناقة او خف الناقة اي رجلها ضربت الارض فنبع الماء من من الارض تتصور هذا المشهد العجيب في صحراء جرداء قاحلة ينبع الماء من جراء ضربة خب من البعير عندئذ كبر عبد المطلب وكبر من معه من أصحابه وملؤوا قربهم وسقوا انفسهم ونادوا معشر قريش تعالوا فسقوا انفسكم فملؤوا القرب عندئذ قالت قريش كلها يا عبد المطلب ان الله قد قضى لك ان الله قد حكم لك واننا والله لن نخاصمك في بئر زمزم أبدا إن الذي سقاك الماء هنا هو الذي سقاك ماء زمزم فانطلق راشدا فرجع عبد المطلب وقومه إلى مكة ولم يصلوا إلى تلك الكاهنة الشاهد أيها المؤمنون أن الله عز وجل جعل حفر بئر زمزم على يدي جد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليشير إلى أن في هذا البيت خصوصية فالعرب كلهم الآن صاروا ينظرون إلى هذا البيت أن فيه خصوصية وذلك مقدمة لتتهيأ النفوس إذا خرج عليهم رجل يقول لهم إن نبي الله لتتهيأ النفوس لقبول ذلك هذا هو معنى هذا الحادث العظيم من الأرهاصات التي سبقت نبوه محمد صلى الله عليه وسلم فالله اصطفى بني هاشم بهذا الفضل المبين وجعلهم من من يحيو شعيره النبيين وكانه يقول لهم إنه من بنيكم وذويكم الذي سيحيي مله ابراهيم ويجددها كما احيا الله عز وجل ماء زمزم وجدده ومن المصداق ذلك كله ما يرواه مسلم من حديث وثلث من الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى من بني هاشم وهو إلى هذا الاستشاء مقدمة عظيمة ينتبه إليها العرب في ذلك الزمان. اما الامر الثاني الذي يشير الى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اشياء تدل على ان في هذا البيت سيكون شيء غير طبيعي وهو نذر عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى اصحاب السير ان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم نذر وقال لئن رزقني الله عشرة نفر فبلغوا الحلم حتى يمنعوني اي حتى يبلغوا القوه والمنع لأن حرمنا احدهم اي لا يذبحن احدهم فلما رزقه الله عشرة من, من النفر ووافوا كلهم سن البلوغ ومنعوه وصاروا في السن الذي يمنعوه اخبرهم الخبر وانه بذبح احدهم قد نذر فقالوا وكيف نصنع يا ابانا فقال كل منكم يأتيني بقدح قدح القدح يشبه السهم وليكتب كل منكم اسمه بهذا القدح واتوني الى الكعبة فذهب اولاده كلهم العشرة وكتبوا فيها كل قدح كل منهم قد كتب اسمه على ذلك القدح ونحبوا بابيهم الى الكعبة حيث هبل وكان هبل الصلم المعروف كان بجوف الكعبة فجاء عبد المطلب الى صاحب القداح هذا هو المعروف بالاستقسام بالازلام يبحثون عن الحب بمجرد القداح يخلطونها ثم يخرجون العود فمن ظهر عليه اسمه فله ما خرج فذهب عبد المطلب وقال لصاحب القداح اني نظرت ان انحر واحدا من اولادي واني امرتهم ان يكتبوا اسماءهم في القداح فقد ووقف الجميع وضرب صاحب القباح الأقداح فخرج نصيب عبد الله وكان من أصغر أبنائه واحد أبنائه إليه وهذا معروف أن غالبا أصغر الأولاد يكون أحدهم إلى الوالد فعندئذ لم يلتك إلا أن أمسكه وأبجعه للذبح وأتى بالشفرة يدبح عندئذ قامت قريش ودلو عبد المطلب فقالوا ما الذي ستفعله يا عبد المطلب؟ قال إني سأدبحه فقال والله لن تفعل إذن ليبقين هذا الأمر ما عاشت قريش أي سيتخذ الناس هذا الأمر سنه كلما أراد أحدهم شيئا نذر أن يدبح قال والله هذا لن يكون فقال والله إني نذرت هذا فقالوا إذا فلنذهب إلى عرافة كاهن أيضا فلنذهب إلى عرافة بالحجاز ولها تاب أي جن يعمل معها فإنها ستحكم لك إن قالت حره تنحر وإلا فقد نجا عبد الله فذهبوا جميعا إلى تلكم العرظة وقالت أنما خبركم فقد جاء أي قد علمت خبره ما هي الديه فيكم أي الديه التي يدفعها الانسان مقابل موت شخص قالت ما هي الذية فيكم؟ قال عبد المطلب عشرا من الابل اذا قتلنا شخصا ندفع ذيته عشرا من الابل فقالت اذا فاذهبوا بهذا الغلام واذهبوا بعشرة من الابل الى الكعبة واجعلوا قدحين قدحا للابل وقدحا للولد فالقدح الذي يخرج فانحروه اي اذا خرج قدح عبد الله فانحروه واذا خرج قدح الابل فانحروها ثم قالت اذا خرج قدح الولد فزيدوا على الابل عشرا حتى يرضى عليكم ربكم اي اذا خرج اسم عبد الله وتصوروا هذا امر ليس سهلا لان العرب كانت تخضع لاوامر العرافين والكهنه فقالت لكم ان خرج سهم عبد الله ان تضيفوا عشرا من الابل حتى يرضى عليه ربكم فذهبوا جميعهم ودخلوا جوف الكعبة وبقي عبد المطلب يدعو ربه يدعو ربه لئلا يخرج اسم عبد الله في الأقداح فجاءوا بتلكم العشرة من الإبل وعبد الله معهم فألقوا القداح فخرج قدح عبد الله لا بد أن يذبح فأضافوا عشرا أخرى واقضحوا فخارج قدح عبدالله واضافوا عشرا فصارت عشرين من الابل او ثلاثين من الابل فاقضحوا فخارج قدح عبدالله الى ان بلغت مئة من الابل مئة من الابل عند ابن رمو القدح فخرج قدح الابل لينحروها فلما همت قريش بأن ينحروا هذه الابل قال عبد المطلب لا والله لا لأفعلن هذا الامر ثلاث مرات رمى القدح فخرج قدح الابن ومرت ثانيه رمى القدح فخرج قدح الابن وكذلك في المرة الثالثة فعالم ان الله تعالى قد عصم هذا الوالد عالم ان الله قد عصم عبد الله بن جبح أي ايها المؤمنون ان تعلموا ان الله عز وجل ما حفظ عبد الله إلا لأجل ولده وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه كانت من أعظم الأرهاصات التي سبقت نبوة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بابن الذبحين كان يسمى بابن الذبحين أي ابن إسماعيل عليه السلام وابن عبد الله أبيه لأنه قد أرجع الذبح كما أرجع الذبح إسماعيل من قبله هذان من اعظم الارهاصات التي سبقت نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وسيأتي تتمه بعضها في الخطبه الثانيه ان شاء الله الحمد لله يبيد الذي وعد من شكره بالمزيد وأوعد من كفره بالعذاب الشديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ندخرها ليوم الوعيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشرق الأنبياء وسيد الأحرار والعبيد اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على اله الطيبين واصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع باحسان إلى يوم ينقسم الناس الى شقي وسعيد اما بعد فنواصل معكم في الحديث عن دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ليزداد الذين امنوا ايمانا وليزداد الذين استيقنوا ايقانا اما الارهاص الثالث الامر الثالث الذي سبق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حادثة من اعظم حوادث الزمان التي نقل الله تعالى بها اهل مكة الى الامن والامان واستأصل شافه اهل الخزي والحرمان انها حادثة لا تزال تخلد في التنزيل تلكم هي حادثة الفيل ونبدأ قصة أيها الاخوه الكرام نبدأ هذه الحادثة العظيمة أن اليمن في ذلكم الزمان كانت خاضعة للحدشة ولاحظوا هوان العرب في تلكم الأيام لم يكتفوا بأن يخضعوا للفرس والروم حتى خضعوا أيضا للأحباش لتعلموا فضل الله تعالى الذي أخرج هذه الأمة من الذله إلى العزة من الضعف إلى القوة كانت اليمن خاضعة للحبشة وكان حاكم اليمن حاكم اليمن كان اسمه أرياض الحبشي وسرعان ما نزعه رجل على الملك وأراد الانقلاب عليه كما هو حالنا في هذه الأيام أراد الانقلاب عليه رجل يدعى بالأشرم أبرهة أو أبرهة الأشرم فنزعه على ذلك وقاتله قتالاً عنيفاً حتى غلبه وظهر أمر أبره وملك حكم اليمن عندئذ وصل الخبر ان ملك الحبشه فغضب غضباً شديداً لذلك واقسم قال لا تظن قد مايت تراب اليمن ولا تجزنا شعراً ولا أجزن رأس أبره أي لا أبحو اليمن ولا اقطعنا ولا أحلقنا شعر أبره وهذه عبارة معناها لا راسه رأسه فما كان من أبره إلا أن حلق شعره كله وملأ جرابا أي كيسا من تراب اليمن وأرسله إلى النجاشي ملك الحبش يسترضيه وقال وقال له ايها الملك وإنما أرياط كان عبدك وأنا عبدك واختلفنا في أمرك وإني رأيت نفسي أحسن ضبطا لأمور اليمن وأفضل حكما لأهلها رأيت من نفسي أنا لأفضر منه وإني مرسل إليك بشعري وتربة من أرض اليمن لتبر بقسمك أي إذا أتى بشعره فقد وقع بين يديه واذا باس على تربه اليمن فقد باس حقا وبذلك لا يحنث في قسمه فرضي النجاشي عنه رضي النجاشي عنه وقال استقر باليمن حتى ياتيك أمري ولم يزل أبرهته الحدشي مصرا على أن يسترضي أن ينال رضا النجاشي فبنى القليس كنيسة من أعظم ما شوهد في تاريخ البشرية لتعلموا أنه ما من حركة يتحرك بها الكافر وما من حرب يقيمها الكافر إلا ومن ورائها كنيسة ليعلم المؤرخون أن الحروب الصليبية قديمة أكثر مما يتصورون وفي أيامنا هذه وقف جنرال معروف من الصرب على ارض كورفوه ويقول لهم ها قد حانت الحروب الصليبية من جديد وهذا القرد المشؤوم الذي يعربد في هذه الايام ويصرخ امام الناس جميعهم يخرج من كنيسته كما خرج ابوه من قبل ويصرخ امام الناس ها قد عادت الحروب الصليبية دائما ما من حركة يفعلون الا من وراحها كنيسة ودين المهم انه قد بنى القليس كنيسة من اعظم ما شوهد في تاريخ العرب وبعث اليه قائلا ايها الملك لقد بنيت لك كنيسة لم تبنى لملك قبلك لم تبنى لملك قبلك فعندئذ قال له ولن افتأ اي سابقى ولن افتأ حتى اصرف حج العرب اليها لاحظوا اي قال لا ازال مصرا على استرضائك حتى اصرف العرب الى حجها يصير العرب يحجون البيت الحرام ولكن يحجون القليس هذه الكنيسة ولم ينجحوا في تلك الايام ولكنهم نجحوا في مثل هذه الايام حيث صرف جمهور المسلمين اليوم عن قبلتهم الى البيت الاسود والى مجلس الخوف والى غير ذلك مما اقيم صرحا على ظهور المسلمين قال لم افتأ بهم حتى اصرف حجهم الى القليس عندئذ انتشر هذا الخبر بين العرب انتشر هذا الخبر بين العرب وصارت به الركبان ولكن بعد بني كنانة وهو رجل معروف في ذلك الزمان يدعى بالكناني رجل غضب لذلك اشد الغضب وكان من النساء أي كان من المشركين الذين ينسؤون الليالي والأيام حتى اختلط الحلال بالحرام النسيح هم الذين يؤخرون الشهور كما يحلو لهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون وعاما ويحرمون وعاما يوضع عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله هذا كان من النساء المعروفين ولكنه غضب غضب أشد الغضب بقيت المروءة تجري في عروقه ولم تباع العزه والكرامة في سوقه فعندئذ رأى أنه يذهب إلى القليس فدخله وقضى حاجته في القليس قضى حاجته في تلك الكنيسه وانصرف إلى أرض هادئا فبلغ الأمر أبره فاستشاط غضبا وثار غضبه وسال عن فاعل ذلك فقيل له رجل من العرب الذين ينتمون الى البيت الذي يحجون اليه عندئذ حالف ليسيرن الى مكة ليهدم الكعبة عندئذ حالف ليسيرن الى مكة ليهدم الكعبة هذا هو السبب الذي من اجله اراد ان يهدم الكعبة فانطلق وكانت فرصة لا تعوض فانطلق وجهز الجيش العرمرا جيشا عجيبا لم ترى العرب مثله جهز جيشا من الحدشة ومن اهل اليمن يريد ضرب بيت الله الحرام وانتشر الخبر بين العرب وسمعوا انه قد جعل في مقدمة الجيش فيلة فيلة عظيمة بما ثابت الطائرات والدبابات في مثل هذه الايام فدخل الذعر الى قلوبهم والفزع الى صدورهم ولكن تبقى دائما الرجوله هي الرجوله ظهر رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يدعى ذو نفر أو يدعى ذا نفر ذو نفر معروف بأنه كان ملكه باليمن فنادى في قبائل أهل اليمن لقتال أمرها وقال لهم كيف ندعه يهدم بيت الله حرام هذا هو الحل الأمثل القتال لا داعي للجدال لا داعي للحمار مباشرة السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب هذا هو الحد بين الجد واللعب عندئذ لدت نداءه بعض القبائل من أهل جمن ليقاتل أبرهة ولكنه هزم انتصر أبرهة على ذي ولكن المهم أن عيش الكريم في مماته مما وموت اللئيم في حياته كما مات كريما ولا عاش فعند فعندئذ نهض رجل آخر يدعى حبيب بن نوفد من قبيلة خطعم ودعا قبيلتين من قبائل العرب ليقاتلوا أبره انظروا إلى صد العرب لكيد الصليبيين من ذلك من الزمن. ولكنهم وقفوا أمامه إن عجز الأول فلن يعجز الثاني ونبذوا ما نستطيع. اناوي حبيب بن معاذ بحبيب بن نوفل وح... و... عند هو يقترب ولا يزال زحفه وتصور وقيس الامور بين الامس واليوم ولا يزال يزحف وابن من مكه حتى بلغ الطائف عندئذ جاءه مسعود بن معتب الثقفي وكان الثقيف تنازع مكة كان الثقيف تنازع مكة كان بمكة البيت الحرام وكان في ثقيف بيت اللات بيت اللات كانت تعظمه ثقيف كما تعظم العرب مكة الكعبة. فقالوا له وخرجوا إليه يستقبلونه أيها الملك نحن عبيدك مطيعون مستمعون انظر الى الظل الذي كان في بعض العرب كما هو عليه اليوم نحن أعلم ومر الى مكان يدعى المغمس في اشراف مكة لما كان بمغمس ارسل رجلا يدعى الاسود بن مقصوم وهو من اليمن ارسله الى مكة بالخير وبجيش وبقطعة من الجيش فاخذ هذا الرجل مال تهامة من قريش اخذ مالهم وبعض ابيلهم وكان من جملة ما اخذه مئتان من الابن لعبد المطلب وكان عبد المطلب في تلك الايام سيد بني سيد قريش وشريفها هو الذي كان سيد قريش اخذوا له مئتين من الابن وعاد عندئذ همت قريش وكينانه وبعض القبائل من حولها هموا بان يقاتلوا امرها ولكن قالوا لا طافت لنا بقسانه لا طاقة لنا بقتاله فرجوا عن القتال ثم أرسل أبرها وهو في عسكره بالمغمس أرسل رجلا يدعى حماطة الحميري أرسله إلى عبد المطلب قال سل عن سيدي هذه البلده وشريفها وقل وأخبره أنني ما جئت لحربكم وإنما جئت لهدم البيت كما يقال في, في مثل هذه الايام ما جئنا لنقتل المسلمين ولكن نريد ضرب نظام من العنبين ما جئت لحربكم وليس لي حاجة في دمائكم ولكنني جئت لهدم البيت فقال إن كنتم فقل له إن كنتم لا ترغبون في حرب فدعوني أهدم البيت فذهب هذا الرجل إلى عبد المطلب إلى مكة ودخل عليه فقال له ما أمره به أبره فقال عبد المطلب والله لا حدث لنا بحربكم وان البيت لله ان البيت بيته ان اراد ان يمنع منه فليمنع وان اراد ان يخلي بينه وبينه فليخليه ولكن لي من الابر قد اخذتهم فقال اذا معي الى الملك فتصوروا عبد المطلب وكان من اوسل العرب واجملهم واعظمهم يعني كان وسيما وجميلا وعظيما فدخل على أبره في معسكره فلما رأاه أبره عظمه وبجله رأى عليه هجبة الساده والشرفاء فقال إن تركته يجلس تحتي لأنه كان على عرش قال إن تركته يجلس تحتي فذلك ذنب له وان قربته إليه فإن الاحداث سينظرون الى انني أجلسته امام فنزل من على سريره وخاطبه ما هي حاجتك فقال عبد المطالب لقد أخذت مئتين من الإبل من إبلي وإني جئت أستردها عندئذ قال أبرمه والله لقد عظمتك حين رأيتك ولقد زهدت فيك حين سمعتك أو تعلم أنني جئت لأهدم بيتكم الذي هو من دين آبائكم وأجدادكم وتكلموني عن مئتين من الإبل فقال عبد المطلب. إن للبيت, إن للبيت ربنا يمنعه وإني صاحب هذه الإبت أريد ان أمنعك منها فقال أبرغان والله لن يمنعني أحد من البيت قال ذلك لا كو افعل افعلنا ثم رجع عبد المطالب إلى مكة وخاطب بقريش وأخبرهم الخبر ولكنه امرهم بان يخرجوا عن مكة لان الجيوش اذا دخلت استباحة الاعراض والدماء وغير ذلك. قال اخرجوا الى شعاب مكة وجبالها وتحركوا بها خوفا من معرف الجيش وعندئذ اقبل عبد المطلب الى داب الكعبة وامسك بحلقته وصار هو وطوم كلهم يدعون الله تبارك وتعالى ويتدرعون كانوا يعرفون الله تعالى عند كما هو معروف وقال عبد المطلب من جملة ما قال اللهم ان العبد يمنع رحله فمن رحالك لا يغلبن صليبهم حالهم غدر لحالك ان تركتنا وقبلتنا فلأمر ما قد بدانك ان تركتنا وقبلتنا فلأمر ما قد بدانك ثم انصرفوا جميعهم الى الجبال واذا الشعب الجبال يتحرضون بها فلما اصبح عبرها قادم مكة ومعه جيش عظيم تقدمه الفيارة فلما عزم وهو ينوي ان يهدم البيت ويرجع الى اليمن فامر بالفيل ان يتقدم فضرب الفيل يمهض فادى ان يمهض فضرب رأسه فادى ان يمهض فغرزوه بالمحاجن المحجن هو مثل الابر في ايامنا هذه فادى ان يمهض ثم وجهوه الى الشام فانطلق مسرعا وجهوه الى الى, الى المسرق فانطلق مسرعا وجهوه الى الحجاز فانطلق مسرعا اعادوا فوجهو الى مكه فابا ان يتحرك وهم في تلكم الدهشة وهم في ذلكم العجب فاذا بالله تبارك وتعالى من فوق سبع سنوات يأمر طيرا تأتيهم من البحر من جهة البحر طيرا امثال الخطاطين كل طير منهم يحمل ثلاثة أحجار حجر بمنقار قارب وحجرين برجلين وكانت تلكم الحجارة مثل الحمص والعدس مثل الحمص والعدس ما اصابت احدا إلا تكرتهم فصار الأحباش يهرعون ويريدون أن يتررون وهم لا يعرفون اين الطريق وأين المسار وقريس ترددوا اين المفر والله الاله الغالب والاشرم مغلوب وليس غالب اين المفر والاله الطالب والاشرم مغلوب وليس غالب عندئذ ما مشوا ما مشوا مرحلة الا هلك وما قطعوا طريقا الا ناتوا كلهم واصيب ابرهة في جسده وصار صار لحمه يتشتت انملة بعد انملة يعني لم يوث مباشر صار لحمه يفتت فتة أنملة بعد أنملة حتى أخذوه معهم إلى اليمن يريدون الرجوع به إلى اليمن فانصبع صدره عن قلبه يعني انفتح صدره حتى بدأ قلبه رأوا قلبه عندئذ انتفى الله تبارك وتعالى أهل مكة شر هذا الغاشم الشاهد من هذه القصة أيها المسلمون الشاهد من هذه القصة أن الله حمى أهل مكة وانتبهوا وكانوا مشركين واهل النصارى نصارا فاما صار اهون وشر من المشركين كما هو معروف او ان النصارى اهون حالهم اهون من المشركين ليدارك الله تبارك وتعالى امرنا باخذ الذبحه من النصارى ونهانا عن اخذها من المشركين انا ونبي اكري ذبائح النصارى وان نهانا عن اخذ ذبائح المشركين اتاح لنا ان ننفح نساء النصارى ولم يجد لنا أن ننفح نساء المشركين فان النصارى اول حال التالي لاذا نصارى الله تعالى المشركين على النصارى في هذه الوقعه ولله الامر من قبل ومن بعد ذلكم لعده اسباب من اعظمها على الاطلاق ان الله تعالى اراد أن يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم لانه ولد في ذلك العام عام فيه ولو مكن الله لابرهه في تلك الايام به هدم بيت الله لقيل بعد ذلك كيف يكون هذا نبي وبمولده وفي مولده هدم بيت الله الحرام والعرب مختصة بالشؤ مختصة بالتشاهم بينهم يتشاهمون به لا كيف يكون هذا نبيا وفي مولده هدم بيت الله الحرام ولكن عندما نصر الله تبارك وتعالى أهل مكه في عام مولده صلى الله عليه وسلم أدرك أنه ولد مبارك من يوم. كذلك من جملة الاسباب بلطي نصر الله تعالى المشركين في هذه الحادثة على المصارى ان الله عز وجل حكم أنه ما من أحد يريد ويقصد بيته بالهدم إلا قصمه كذلك وهذا هو الشاهد أيضا في مثل ايامنا هذه ان هؤلاء المشركين كانوا مظلومين كانوا مظلومين ودعوة المظلوم مستجابه ولو كان كافرا مشركا دعوة المظلوم مستجابة ليس بينهم بين الله حجاب ولو كان كافرا عند ايد كانوا مظلومين فدعوا الله واستنصروه وتضرعوا اليه وستقروا اليه فمدانوا ايدي الكفار تصل ايديهم مدانوا الكفار تصل أيديهم إلى المظلومين من المسلمين اهانوا على الله أكثر من هوان المشركين ان هذا هو الأمر اهانوا على الله أكثر من هوان المشركين أهانوا على الله اكثر من هوان الكافرين أم أنهم تكبروا على الله العلي القدير فما تبرعوا إليه وما افتقروا إليه وما سألوه سبحانه وتعالى المصر هذا هو الأمر الذي يحير أولي العقول كيف يعتد المسلمون اليوم عن دعاء ربهم سبحانه وتعالى واستنصاره والافتقار إليه بدلا من التحاليل التافية بدلا من اتهام غيرنا بأنه سبب في هذا الكذب المبين عباد الله بندرك تماما ما قال أبو هريرة إن الأعج الناس من العجز عن الدعاء أعج الناس والله من عجز عن الدعاء لذلك علينا أن نطرح النواح والبكاء والصياح وعلينا أن نأخذ بأسباب المصر بأسباب النصر والتمكين بدين الله العليم القدير فإنها هؤلاء المشركين كانوا يعبدون ثلاث من ثلاث, ثلاث مائة من صح. كانوا يعبدون ثلاثة مئة وخمسة وستين صمما ولكن اليوم المسلمين صاروا يعبدون اكثر من خمسين الف واتنا اكثر من خمسين الف ضريح كما سبق وان بيناه يعبدون من دون الله تبارك وتعالى اين المسلمون في صلواتهم وفي صلوات في صلاة الجماعة اين المسلمون عند اسباب الامر بالمعروف وقع اين هم انك لا تجد لهم لا تسمع لهم حسا ولا همسا لذلك ان الله عز وجل عند وعده ولكن المسلم هو الذي اخلف بشرطه يا امه الحق يا امة الحق والآلام مقبلة متى يا امة الحق والآلام مقبلة متى تعين ونار الشر تستعين متى يعود الاسلام الى مسجده متى يعود الى محرابه عمر اكل يوم أكل يوم تصيب الدين مازله وأمة الحق لا سمع لها ولا بصر نسال الله تبارك وتعالى ان يعجل بنصر للمؤمنين وان يخذل الشرك والمشركين وان يجعل المؤمنين أن ياخذوا باسباب النصر والتمكين وأن يدعو لاخوانه في مشارق الارض ومغاربها انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم <تصفيق> اقرأ والقرآن المديد أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقصوا الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مليج أَفَلَمْ يَنْبُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَرَالَهَا من فُرُودِ وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا من كُلِّ زَوْجٍ بَيْجٍ كذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَضِرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا للعباد فأحيينا به بل سميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعاد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعادوا وفرعون وإخوان روط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أتعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصول ذلك يوم الوعيد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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لِجَهَنَّمَ نَهَرًا تَلَفَّتْ وَتَقُولُ هَيِّنٌ مَّزِيدٌ وَمَن نَّقُولُ لِجَهَنَّمَ نَهَرًا تَلَفَّتْ وَتَقُولُ هَيِّنٌ مَّزِيدٌ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَغَيْرِ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفير. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريد ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وهم لا يشاءون فيها ولدينا مزيد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 بلا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكم أهلتنا قبلهم من قولهم أشد منهم مطشا فَأَطْبُو فِي البلاد هل من محيص. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لذكرى أَلْقَى السَّمْعَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَيْدٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بينهما فِي ستة أيام وما مسنا من تصبر على ما يقولون وسبح بِحَمْدِ ربك قبل طلوع الشمس وقبل القرود ومن الليل فسبحه وأدار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحط ذلك يوم القروج.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 I love it. آمين الله ربنا انصر الاسلام والمسلمين آمين واخذوا للشركه والمشرفين اللهم انصر الاسلام والمسلمين آمين واخذوا للشركه والمشرفين اللهم كلهم نصرا يوم حل الناسف آمين اللهم كلكم عينا يوم فقد النعيم اللهم من يسمه نداء, نداء النساء الا ان ومن يسمع بكاء الأولاد إلا أنت اللهم من يغيث الملهوفين إلا أنت اللهم من ينصر المستضعفين إلا أنت اللهم من يؤوي المطردين إلا انت اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم انقطعت الاسباب وقلت الحيل وقل الرجاء والعباء اللهم من قطعت الأسباب وقلت الحيل وانقطع الرجاء إلا بك اللهم من قطعت الأسباب وقلت الحيل وانقطع الرجاء إلا بك عليك السلطان وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اللهم عليك بالمشركين فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احصهم عددا عددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احصهم عددا واكتبهم بددا ولا تغادر منهم احدا وارن فيهم يوم فيهم فيهم يوما اسودا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بطشتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بطشتك اللهم انصر الاسلام والمسلمين في شماله وشرقه ومغاربها اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشاق الأرض ومغاربها اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشاق الأرض ومغاربها اللهم فرج كربهم اللهم نفك كربهم وفرج همهم ودبر أمرهم واهم فرج كربهم ونفس همهم ودبر أمرهم واهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالنصارى وقلب عليهم امرهم ذله وصغاره اللهم قلب عليهم امرهم ذله وصغاره اللهم اطلب عليهم أمرهم ذله وصغاره اللهم ها نحن قد دعوناك كما امرتنا يستجب <تصفيق> لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الله